بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرين إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص لب منهم وعندنا كتاب حفيم بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها رمددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منير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 وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثبود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع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 لا لديه رقيب عتيب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيب ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيب ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتذ مريب الذي جعل مع الله إله خرف فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما هلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبو في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكر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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذا بار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق